الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس الثاني والعشرين من مجالس مدارسة شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني في الكلام على لسم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 التقسيم الأول للاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسم, ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد والمجرد إلى ثلاثي ورباعي وخماسي فأوزان الثلاثي المتفق عليها عشرة واحد فعل بفتح فسكون كسهم وسهل فاعل فاعل بفتحتين كقمر وبطل فاعل بفتح فكسر ككتف وحذر طيب نقلف قليلا نأخذ جزئية جزئية يقول بأن أوزان الثلاثي المتفق عليها عشرة بفتح الشين عشرة أعطانا أو أعطان عشرة أوزان الثلاثي المجرد قال أول الأول وزن هو فاعل بفتح فسكون يعني بفتح فاء الكلمة وسكون عينها بفتح الفاء وسكون العين أعطانا مثال كسهم وسهل ومثلهما صقر فهد كلب صعب ضخم كلها على وزن فعل كلها على وزن فعل ثم لدينا الوزن الثاني هو فعل بفتحتين أي بفتح الفاء وفتح العين فعل مثل قمر بطل فرس جمل خدث بطل خسن عزب وكثيرة تلك التي الأسماء التي تأتي على وزن فعل ثم لدينا فعل بفتح الفاء وكسر العين بفتح الفاء وكسر العين وعطنا كتف وخذر ونقول كبد نقول فخذ نقول حذر نقول وقح نقول وجع وهكذا, وهكذا. لاحظوا بدأ هو في الأوزان بحرف الفاء الكلمة الخرف الأول المفتوحة فعل،, فعل،, فعل،, فعل،, فعل بعد ذلك انتقل إلى كسر الفاء ثم بدأ بالعين سكون العين فتح العين كسر العين ضم العين سبهنا الوزن الرابع فعل بفتح فضم كعدد ويقظ نقول مثلا رجل سبع نقول ضبع حدث عضد كل هذا على وزن فعل إذا لاحظوا بدأ الآن بالأوزان التي تبدأ بفتح الفاء فاء الكلمة ثم التغير في عين الكلمة العين ساكنة، ثم فتحة مفتوحة، ثم مكسورة، ثم مضمومة. الآن ينتقل إلى كسر الفاء. إلى كسر الفاء. إذا لدينا أربعة لاحظوا لدينا أربعة أوزان مع فتح الفاء فاء الكلمة. هذا الأربعة هي أتت. اتت الأربعة من حركة العين. فحركة العين إما سكون، وإما فتحة، وإما كسرة، وإما ضمة. أما الفاء الفاء باعتبار الحرف الأول فستنجد إما الفتحة وإما الكسرة وإما الضمة يعني لا يمكن أن نبدأ بساكن لا تبدأ بساكن اذا الأوزان الاربعه الأولى هذه بدأ بها بفتح فاء الكلمة ثم التغير في حركة عين الكلمة طيب نقرأ الآن الميزان الخامس بدأ الآن بكسر الفاء بكسر فاء الثلاثي المجرد تفضل فعل نعم. فعل بكسر فسكون كحمل ونكس فعل بكسر ففتح كعنب وزيام أي متفرق فعل بكسرتين كإبل وبليزن أي ضخمة وهذا الوزن قليل حتى الدعس بوي أنه لم يرد منه إلا ابل نعم انتهى الآن من كسر الفاء من كسر الفاء فعل فعل فعل لاحظتم الآن لم يأتي بفعل لاحظتم لم يأتي بحركة العين ضمه سيعلق عليها بعد ذلك اذا فعل بكسر فسكون بدأ الآن كل هذه الأوزاد مكسورة الفاء بدأ بسكون العين قال مثل حمل وريكس نقول عدل نقول جذع نقول عفق عفق النخيل عفق نقول نقض نقول ندو وهكذا ثم فعل فعل الآن العين الكلمة مفتوحة لكن الفاء مكسورة ما زالت مكسورة مثل عناب وزيم نقول عوض زيام شرحة ومتفرق نقول عوض نقول صغر نقول ضلع نقول ضلع, ضلع وضلع ثم كسرتان يعني الفاء مكسوره والعين مكسوره بكسرتين كابل وبيلز ويقول أنه هذا الوزن قليل هذا الوزن قليل حتى ان سيبوي قال أنه لم يرد منه إلا كلمة إلا كلمة إبل إلا كلمة إبل لكن ورد يعني الأخفش أضاف إطل. إطل بمعنى الخاصرة بمعنى الخاصره أضافه او زاده الأخفش ومن ذلك نقول وتد مثل ودعا لدينا وتد ولدينا وتد يعني لغة في وتد أيضا ولدينا مشط لغة في مشط أيضا مشط ولدينا إثر وإبد كل هذا أيضا على وزن فعل وبالمناسبة كلمة بلز نقول امراه بلز يعني ضخمة مكتنزة الآن ينتقل إلى الأوزان التي يكون فيها الثلاثي المجرد مضموم الفاء مضموم الفاء إذا لاحظ لدينا أربعة أوزان للثلاثي المجرد المفتوح الفاء لدينا ثلاث أوزان للثلاثي المجرد المكسور الفاء ثم دخل الآن في الثلاثي المجرد الذي بتكون فاؤه مضمومه فعل وفعل وفعل تفضل يا استاذ محمد فعل بضم فسكون كقفل وحلو فعل بضم ففتح كصرد وحطم فعل بضمتين كعنق وناقة سرحين اي سريعة وكان اذا الان فعل ناخذ قليلًا اذا فعل الآن بضم فسكون الفاء هنا في الأوزان الثلاثة هذه مضمومه الفاء العين ساكنه العين مفتوحه العين مضمومه طيب العين ساكنه فعل مثل كفر نقول برد نقول قرط رمح حلو مر مز كل هذا على وزن فعل كلها على وزن فعل طيب العين مفتوحة فعل بضم ففتح مثل صرد صرد طائر أبقع, اللي ابقع اللون أبقع أبيض اللون طائر ابقع أبيضه اللون أخضر الظهر يقولون ضخم الرأس والمنقار له مخلب يصطاد به العصافير وصغار الطير نقول صرد وخطم نقول ربع نقول حطم لبد, لبد،, لبد، سكع، كلها على وزن فعل ثم لدينا فعل بضم الفاء وضم العين بضمتين مثل عنق ونقول سرح ناقة سرح يعني سريعة ونقول طنب ونقول عضد ونقول جنب ونقول نكر ونقول انف كلها على وزن فعل الآن يعلق الآن هو اعطانا الان أعطانا كم كم هذا عشرة موزين أو أوزان لاحظوا لدينا أربعة وثلاثة سبعة وثلاثة عشرة عشرة لكن هو يعلق ويقول تفضل وكانت القسمة العقلية تقتضي اثني عشر وزنا تفضل استاذ محمد وكانت القسمة العقلية تقتضي 12 عشر وزناً لأن حركات الفاء ثلاثة وهي الفتح وهي الفتح والضم والكسر ويجري ذلك في العين ايضا ويزيد السكون والثلاثة في الأربعة باثني عشر. الان يقول القسمة عفواً يقول القسمة العقلية. يعتبرنا هنا الآن نراعي ماذا نراعي الحرف الأول والحرف الثاني نراعي الحرف الأول والحرف الثاني ونحن لدينا كم كم كم حركة لدينا لدينا أربعة حركات ثلاث حركات والسكون ثلاث حركات والسكون فيقول القسم العقلي إذا كان عقليا يجب أن يكون لدينا اثنين عشر وزنا لماذا لأن الفاء فاء الكلمة لها ثلاثة حركات ثلاث ثلاث حركات لها ثلاث حركات عفوًا لها ثلاث حركات يعني المفرد حركة لها ثلاث حركات لأنه لا يمكن أن تكون ساكنة إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة لكن العين يمكن أن تكون ساكنة إذا فيها أربعة فيها أربعة حركات السكون الفتح الكسر الضم فضل يقل فعل بضم بضم فكسر كدئل اسم لدويبة أو اسم قبيلة لأن هذا الوزن قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول وأما فعل بكسر فضم فغير موجود وذلك لعسر الانتقال من الكسر إلى ضم ويجاب نعم نقف قليلا نقف قليلا ما دام لدينا ما دام يعني لدينا 12 وزنا للثلاثي المجرد وذكر هو ذكر 10 ازار فقط اذا الوزنان المتبقيان هما فعل وفعل فعل بضم الفاء وكسر العين وفعل بكسر الفاء وضم العين يقول فعل بضم الفاء وكسر العين مثل دؤل هذا قليل هذا الوزن قليل لذلك لاحظتم هذا قليل نقول دؤل وهي اسم لدويبة أو اسم لقبيلة كلمة دؤل. لأن هذا الوزن قليل يقول قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول يعني فعل إذا قلنا مثلا بالفعل الفعل الماضي كيف يبنى الفعل الماضي للمفعول يعني للمجهول قرأ قرأ ضمن أوله وكسر ما قبل آخره فتح, فتح فتح فقال بأن هذا الوزن وجد قصد تخصيصه يعني خصصة للمبني المجهول للمبنية للمجهول لذلك كان في الأسماء قليلا لذلك كان هذا الوزن في الأسماء كان قليلا جدا طيب وفعل فعل لاحظوا الانتقال من الكسر إلى الضم صعب جدا لذلك قال غير موجود لم تنطق به العرب لم تنطق به العرب وهذا سر من أسرار اللغة وسر سر من أسرار اللسان العربي الفصيح يراعي الخفة يعني في ثقل من الانتقال من الكسر إلى الضم مباشرة في في, عو... في عو... هناك يعني ثقل كبير جدا في الانتقال من الكسر إلى الضم فيقال هذا غير موجود لماذا قال لعسر الانتقال من كسر إلى ضم يعني في صعوبة وفي ثقل وفي تعب ل ال... يعني الألات التي تنطق بالكلام طيب الان في لدينا قراءة والسماء ذات الحبك قرئت ذات الخبك يعني على وزن فعل كيف نوجه هذه القراءة ففضلا ويجاب عن قراءة بعضهم نعم ويجاب عن قراءة بعضهم والسماء ذات الحبك بكسر فضم بأنه من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة إذ يقال حبك بضمتين وحبك بكسرتين فالكسر في الفاء من الثانية والضم في العين من الأولى وقيل كسرت الحاء اتباعا لكسرة تاء الذات تاء ذات نسخ تاء أحسن الآن يجاب على مكتباتنا هناك قراءة القراءة نحن نقرأ فيها والسماء ذات الحبك فعل هنا قراءة حبك يعني فعل, فعل انتقاء من الكسر إلى الضم وهذا فيه فقه يقول بأنه من تداخل اللغتين في جزئي الكلمه اذ يقال حبك ويقال حبك فعل وفعل فتداخل الكلام بين اللغتين فقالوا حبك اخذوا فالكسر من الفاء في الثانيه من حبك والضم في العين من الأولى هي حبك يعني تداخل بين اللغات وقيل تعليل اخر كسرت الحاء اتباع لكسره تاء ذات ولد سماء ذات الخبك كسر الحاء اتباع لكسر التاء في كلمه ذات اذا هذا ليس ليست من الأوزان المعتمده ويقصد الشيخ أن وزن فعل لأن الانتقال من كسر إلى ضم فيه عسر وفيه ثقل. نعم. يعطيها أيضا فائدة أخرى الآن. تفضل. ثم إن بعض هذه الأوزان قد يخفف فنحو كتف يخفف بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفاء إذا وإذا كان ثانيه. حرف حلق خفف أيضا مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربع لغات كفخذ ومثل الاسم في ذلك الفعل كشهد ونحو عضد وابيل وعنق يخفف بإسكان العين نعم لا. الآن يعطينا فائدة طيبة يعطينا فائدة طيبة يقول بعض هذه الأوزان قد يخفف يخفف يعني يسكن حطوا فنحو كتف كت حركات ثلاث حركات سا سا وقفت أقول كتف وقفت الكتف لكن حركتني متتابعتان كتف يقول يخفف بإسكان العين يعني إسكان عين الكلمة كتف فاعل فاعل يقول تستطيع أن تقول كتف يسكن التاء تقول كتف بإسكان العين فقط أو به مع كسر ف <تصفيق> تقول كتف تقول إذن لدينا ناخذه كتف وكتف وكتف كل هذا صحيح كل هذا صحيح طيب واذا كان ثانيه حرف حلق حروف الحلق كما ذكرنا سابقا هي الهاء والهمزه والخاء والخاء والعين والغين والعين والغين هي حروف الخلقية, الحروف الخلقية يقول إذا كان الحرف الثاني حرف خلق واحد من هذه الأحرف الستة خفف أيضا مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربع لغات ما على ذلك كلمة فخذ الآن فخذ الحرف الثاني العين خاء والخاء من حروف الخلق فتقول فخذ وفخذ وفخذ وفخذ يعني بفتح الفاء وكسر الفاء ثم بعد ذلك تحرك الخرف الثاني بالكسرة أو الشكون فتقول فخذ فخذ فخذ, فخذ, فخذ كل, كل هذا صحيح كل هذا صحيح ثم يقول ومثل الاسم في ذلك الفعل اذن ينطبق هذا ايضا على الفعل مثل شهد شهد شهد شهد, شهد،, شهد. تبعتم ينطبق مثل فخذ وفخذ وفخذ وفخذ ونحو ايضا عضد عضد تقول عضد وعضد وتقول عضد وعضد بكسر تاء الكلمه وسكون عينها كذلك في إبل إبل إبل آآ إبل آآ إبل وهكذا وكذلك في عرق وكذلك في عرق وأيضا فيها أربع لغات كله يقول هذه كلها يخفف بإسكان العين كل هذا يخفف بإسكان العين نعم الآن انتهى من أوزان الثلاثي المجرد فها من اوزان الثلاثي المجرد يدخل في اوزان الرباعي المجرد الاسم الرباعي المجرد حديثنا عن الاسم الاسم الرباعي المجرد تفضل نعم واوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليها خمسه فعللت بفتح اوله وثالثه وسكون ثاني كجعفر وفعل بكسرهما وسكون ثانيه كزبرج للزينه وفعل بضمها وسكون ثانيه كبرث لمخلا بالاسد وفعل بكسر, بكسر ففتح فلام مشدده ك بمطر لوعاء الكتب وفعل بكسر فسكون ففتح كدرهم وزاد الاخفش وزن فعلل بضم فسكون ففتح كجخدب اسم للاسد وبعضهم يقول إن انه فرع جخدب بالضم والصحيح أنه أصل ولكنه قليل اذا اوزان الاسم الرباعي المجرد المتفق عليه هي خمسه هي خمسه الوزن واسماء عليها واضحة تماما فعلى فعلن بفتح أوله وثالثه وسكون الثاني يعني الحرف الأول عليه فتحه الحرف الثاني سكون الحرف الثالث فتحه عطره جعفر حفظ جعفر مثلها جندل مثلها عنتر مثلها عنبر مثلها سلهب للرجل الطويل سلهب مثلها شجعم شجعم ايضا للاسد شجعم نعم وايضا فعل للفعل لل الف الكلمه وسكون العين وكسر لامها الاول بكسرهما وسكون ثانيكا زبر زيبر للزينه مثل نقول أيضا سمريدن سمرذن ناقة الناقة يقال للناقة تبعتهم وزئبر أيضا زئبر اللي هو نوع أنواع يعني حمل الثوب وما إلى ذلك وفعلل يضمها وسكون ثاني مثل برسن برسن, برسن، هذا مقالب الاسد دراسل نقول برسن حبرج هو ذكر الحضاره طائر فلفل ترتم بمعنى دائم كندر تقول رجل كندر يعني رجل قصير نعم وفعل بكسر, ففت بكسر ففتح فلام مشدده مثل في مطر فعل هذه فعل عفوا هذه فعل, فعل كسر الفاء وفتح العين وتشديد الله فعل بكسر ففتح فلام مشددة كمطر اللي هو وعاء الكتب نقول في طحل نقول سبطر هزبر الجريء من الأسود هزبر هزبر نعم وفعل بكسر فسكون ففتح مثل درهم نقول هجرع فعل فعل الطويل هبلع للأكل هبلع كثير للأكل هبلع وهكذا نعم هذه الأوزان الخمسة المتفق عليها يقول وأن الأخفش زاد وزنا آخر وهو فعل لين يعني بضم الفاء وسكون العين ثم فتح اللام الأولى مثل جخدم وهو اسم للأسد ويقول بعضهم يقول بأنه هذا يعني الوزن فعل الفرع جخدب بالضم إنه فرع جخدب جخدب يعني جخدب فرع جخدب فرع جخدب والصحيح أنه أصل ولكنه قليل ولكنه قليل هذه أوزان الاسم الرباعي المجرد يعني نقرأ القماسي ننتهي إن شاء الله تعالى من القماسي لأنه عبارة عن أوزان وأنفل على هذه الأوزان لا إشكالية فيها فضل وأوزان القماسي أربعة فعلل بفتحات مشدد, مشدد اللام الأولى كسفرجل وفعل لل بفتح أوله وثالثه وسكون ثاني وكسر رابعه كجح مرش للمرأة العجوز. واضح وفعل... هذا الوزن نعم. الوزنان فعلل بثلاث فتحات متتالية مع تجديد اللام الأولى لام الأولى مثل سفرجل، فرزدق زبرجد شمردل شمردل سريع يعني شمردل سريع كلها على وزن دي فعلل. بداية الوزن التالي هو فعلل فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون الثاني العين ساكنة وكسر رابعه اللام الحرف الرابع يعني اللام الثالثة هنا اللام الثانية مكسورة وكسر الرابع مثل جحمرش مثل صه صالق للمرأة الصخابة جحمرش للمرأة العجوز. وصه صلق للمراه العجوز الصخابة نعم ثم الوزن الثالث من اوزان الخماسي الاسم الخماسي وفعلا بكسر فسكون ففتح مشدد اللام الثانيه ك قرض طعب طعب للشيء القليل يعني هذا كله الاوزان بعض الكلمات ربما تكون يعني بعيدة عن الآذان وبعيدة عن الاسماء في هذا الزمن نعم, نعم. فع لل بكسر فسكون ففتح يعني الفاء عليها كسرة العين ساكنة اللام الأولى عليها فتحة اللام الثانيه مشددة فع لل قرطع من معناها الشيء القليل في عنا مثلا خن بطر الشديد يعني هذه كلمات قليلة الاستعمال في هذا الزمن نعم الوزن الرابع نعم وفعلل بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقذعمل وهو الشيء القليل وهو الشيء القليل فعلل ضم الفاء وفتح العين وتجديد اللام الاولى طبعا مع كسرها واعطانا مثال قزعمل كز... ك... اعلل قزعمل بمعنى كلمه قزعمل الشيء القليل نقول ايضا خزعبل خزعبل الباطل يعني الشيء الباطل نعم اقرأنا التنبيه تنبيه قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الاصليه عن ثلاثة إلا إذا دخله الحذف كيد ودم وعدة وسنة وأن أوزان المجرد منه عشرون أو واحد وعشرون كما تقدم نعم يعني هذا نبهنا بأن الاسم المتمكن دائما حروفه لا تقل عن ثلاثة إذا وجدت كلمة اسم من كلمتين معنى فيها, خذف. معنى فيها خذف مثل يد ودم وهذا سيأتينا في بحث آخر إن شاء الله تعالى مثل عدا وستنا ويدن ودم إلى آخره فقال بعد ذلك أوزان المجرد يعني أوزان الفعل المجرد عشرون او واحد وعشرون كما تقدم لو قضينا لدينا اثنى عشر وزنا للثلاثي المجرد ولدينا خمسة أوزان للرباعي المجرد ولدينا أربعة أوزان للخماسي المجرد المجموع واحد وعشرون وزنا واحد وعشرون وزنا نعم انتهى الآن من المجرد الثلاثي والرباعي والخماسي ينتقل الآن إلى المزيد تفضل فالاسم الثلاثي الأصولي المزيد فيه نحو اشهباب مصدر اشهابه والرباعي الاصول المزيد فيه نحو احرن من مصدر احرن احرن جمت الابل اذا اجتمعت والخماسي الأصول لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر أو بعده نحو عظرفوط مهمل الطرفين بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء اسم لدويبة بيضاء وقبع بسكون العين وفتح ما عداها اسم للبعير الكثير الشعب نعم الآن يعطينا بعض التفصيلات البسيطه جدا وواضحه لدينا اسم ثلاثي ثلاثي الاصول اصول ثلاثيه ومزيد فيه ممكن يزاد فيه حرف ممكن يزاد فيه يزاد فيه حرفان ممكن يزاد ثلاثه اخرف وهكذا نحو ايش هي باب اعطانا ايش هي باب مصدر شهاب مصدر اشهاااب لازم اصله الأصله شهاب ثلاثي أصله شهبة ثلاثي شام أصله ثلاثي فالمزيد هنا والرابعي الأصول إذا هناك أصول ثلاثيه الرابعي الأصول المزيد فيه نحو احرنجم مصدر أحرن الإبل إذا اجتمعت أحرن جبت يعني بمعنى اجتمعت هذا هو اشرح لنا أحرن معناها اجتمعت الأبل عفوا اجتمعت الإبل اجتمعت الإبل نعم إذا احرنجم يعني لو اخذنا حر جم هذا رباعي الاصول رباعيه فهو مزيد هنا والخماسي الأصول لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الاخر او بعده مثل, مثل عضرفوط لاحظوا مهمل الطرفين يعني ما في نقاط لا في اوله ولا في اخره بفتحتين بينهما سكون العين مفتوحه والراء مفتوحه والضاد الحرف الثاني عليه سكون مضموم الفاع عض رفوت رفو تبعتهم ما معنى كلمة عض رفوف؟ يقول بمعناها اسم لدويبة بيضاء اسم دويبة بيضاء لدينا مثال ثاني قبعة ثرى بسكون العين وفتح عداها يعني الحرف الأول مفتوح والحرف الثاني مفتوح العين فقط الساكنه والباقي كله مفتوح هذا ما اسم لمعنى كلمة قبعة اسم لبعير كثير الشعر البعير الكثير الشعر نعم وأما نحو خندريس اسم للخمر تفضل نعم وأما نحو خندريس اسم للخمر فقيل إنه رباعي مزيد فيه فوزنه فانعليل والأولى الحكم بأصالة النون إذ قد ورد هذا الوزن في نحو در قعيد لبلد ودر دبيس للداهيه وسل سبيل اسم للخمر ولعين في الجنه قيل معرب وقيل عربي منحوت من سلس سبيله كما في شفاء الغليل وبالجمله اذن نقف قليلا خندريس يقول هذا كلمة خندريس اسم الخمرة خمرة تسمى خندريس في رأي فيه يقول بأن هذا أصف رباعي مزيد فيه لاحظوا كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فيقول الأصل هو رباعي خندرس رباعي يقول أصله رباعي لكن وزن خندريس ما هو وزن خندريس قال فن عليل خندريس فن عليل يقول الاولى الاولى تقول الحكم بأصالة النون يعني النون أصلية النون اصليه وليست زائدة اذ قد ورد هذا الوزن في نحو بر قعيد اسم بلد اسم بر قعيد ودردبيس للداهيه ودردبيس ايضا على العجوز الكبيره امراه دردبيس يعني امراه كبيرة السن ويطلق دردبيس على الداهيه وسلسبيل سلسبيل تطلق على الخمرة وهي عين في الجنة كما تعلم سلسبيل عين في الجنة قيل بأن كلمة سلسبيل هذا معرب وقيل إنه عربي أصيل لكن هو منحوت من كلمتين من سلسة سبيله فقالوا سلسبيل منحوت من سلس سبيله كما ذكر في كتاب شفاء الغليل هذه كلها يعني كلمات تحفظ لا أكثر ولا أقل لأنها كلمات قليلة وقليلة الطروق قليلة الاستعمال في هذا الزمان نعم وبالجملة نعم وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاثمائة وثمانية على ما نقله سيبويه وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين مع ضعف في بعضها وسيأتي إن شاء الله في باب الزيادة قانون به يعرف الزائد من الأصلي يعني أعطانا معلومة بأن أوزان مزيد كثير جدا تزيد عن 308 من الأوزان وزاد عليها 80 أيضا بعضها ضعيف وبعضها مقبول ويقول بأن هذا سيعطي سيعطينا قانونا نعرف به الزائدة من الاصليه لذلك نكون قد انتهينا من أوزان الاسم وانتهينا من التقسيم الأول للاسم التقسيم الأول للاسم حيث التجرد, التجرد والزيادة هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته